ألعاب الأطفال اختلفت الآراء والنظريات في تفسير اللعب عند الأطفال فالبعض رآه مجرد وسيلة لتلبية غريزة الضحك عند الإنسان والبعض الآخر يظن أنه مجرد وسيلة لاستنفاذ الطاقة الزائدة ومنهم من فسر اللعب على أنه ممارسة وتدريب للمهارات التي يحتاج إليها الإنسان من أجل البقاء والبعض فسره بأنه حركات لا إرادية لصفات متوارسة عن الأسلاف أما أفضل النظريات وأقربها للواقع فهي نظرية التحليل النفسي لفرويد والتي أرجع فيها كل تصرفات الإنسان إلى غريزة البقاء والخوف من المجهول بعض هذه الألعاب قد يكون لعبا جماعيا يستنفد طاقة عبر الركض مثلا والمهارات الحركية وبعضها لا يتجاوز تحريك إطار مطاطي لدراجة أو سيارة والسير خلفها أو أي شكل من أشكال الألعاب البدائية التي تعرفها الأجيال الأكبر عمرا في العالم العربي والتي كانت تتشابه في أفكارها وإن اختلفت أسماؤها ومسمياتها من منطقة لأخرى